أمرا من عندنا إنا كنا مرتلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم لا ويميت ربكم, ربكم ورب آبائكم الأولين بل في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبقش البطشة الكبرى إنا منتقمون